بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب صدقه لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يخبرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحسين العذاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق التنمت ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحررون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا, ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسحق كل شيء الرحمة. وعلمهم فاغفر, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا ربنا أمستنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلكم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فاجعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرض يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لرؤية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 ونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين كان من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآكارا في الأرض فأقذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأقذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اتلوا أبناء الذين امنوا معه وَالسَّحْيُونِ سَأَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِتْحَعُونَ دَعُونِ أَقُتُ الْمُوسَى وَالْيَدَعُ رَبَّهُ إِنِّي أَقَعَفُ أَيُّ أن بَدِلَتِنَكُمْ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَقْفُو أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ فَقَالَ لَمَّا إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ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 البينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي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 إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أطاط عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح. وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُبْنِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادِ وَلَقَدْ جَاءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا تِلْكُم فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادرون في آيات الله بغير سلطان أتاهم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 بَابَتَ السَّمَاوَاتِ فَاطْلَعْ عِلَاءَ إِلَائِهِنَّ فَاطْلَعْ عِلَاءَ وَإِنِّي لَأَحْمُ نُوحَ وَكَذَلِكَ سُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سوء عمله عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم تبيلا رشاد يا قوم إنما هذه الحياة يا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من بتر أو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النَّارِ النار تُنَانِي لَا أَكْرَبُ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ لَيْسَ لَهُ دَعْوَاتٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخرة وأن نَمَرَّتْ كَنَا إِلَى الله وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النار فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فلعون سوء العذاب أن النار يعرضون عليها وعشية ويوم تقوم الساعة أبقروا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ استكبروا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِن ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار قد ختن تجن ماذرو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قد ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا, بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إِلَّا فِي ضلال إنا لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم كوء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 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن فِي صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أثبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المثير قليلا ما تتذكرون إن الزاعة لآتية لا ريب فيها ولكن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدْخَرِينَ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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا فكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 ثم من نطبة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم, يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولسبنوا أجلا مسمى ولعلكم تحتلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يشركون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 تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ أَدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فِيهَا فَبِكَمَثْلِ الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَكَفِّ وَفَيَنَّكَ فِإِلَيْنَا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَفْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِفْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بأون الله فإذا جاء أمر الله قدي بالحق وخسره آلك المبطلون الله الذي جعل لكم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 فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأتنا قالوا آمنا بالله